بسم الله الرحمن الرحيم النون والقلم ما يصر لما أنت من عدربك ومجنون وإن لك لا جن غير ممنون وإنك على خلقنا عظيم فسترسوا ويمسوا بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم وأنظر لعالم السبيل هو أعرب فلا ولا تتعلم كذبين ودونوا ودون ودون تدنو في ولا تتعكلون حلاف من هماز من الشائن بن من الخير معتد نسي من عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنيم إذا تتناعين آياتنا قوة أساطير الأولين سنسيمهم على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليسهم مع ولا يستثنون فطاف علي طائف من ربك ونهم وهم نائمون فأصبح ذك الصريم فتنادوا مصبحين أقول إن كنتم صارمين فانطلقوه متقافة ألا يدخل أن اليوم عليكم مسكين ولا حرد قادرين فإما رأوها قالوا إنا لضلون بل نحن محرومون وقال أوسط فلما لا تسبحون قالوا سبحان رب إلا إنا كنا ظالمين فأقبل بعض من أن لو كانوا يعلمون إن المتقين عند رب الجنات النعية فنجعل المصرين كالمجرمين ما لكم كي تحكمون ولكم إذا هم في تدرسون إلا كون فينا ما تفيرون أم لكم إمانا لنا بالوطن لأيهم إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك الزهيمون منه الشركاء وفرياته الشركاء يمكانوا الصادقين أيهم يكشب عن ساق يدعون للسجل وقد كانوا يدعون إلى سجدهم سالمون قد يرئيون يكذبون هذه الحديث سنستغرجون من حيث لا يعلمون وأميدهم إن كأجمتين أم تسألهم عزهم فهم المغلب مشخلون أم عندهم الخير فهم يتهمون فصف لحكم ربي من ربي أن من عرائهم وَإِيَّ كَبِرَ الَّذِينَ كَفَرُونَ إِلِيَّ قُرُونَ أَصَارُ لَمَا سِنَهُ وَسِنَهُ وَيَقُرُونَ إِلَّا مَا يُبْرُونَ وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرٌ